العقوق لابد أن تجنى ثمرته المرة في الدنيا قبل الآخرة هنا في الدنيا قبل الآخرة اضر إلى أي رجل موفق بفضل الله خذها مني وابحث عنها اضر إلى أي رجل موفق من المسلمين في تجارته في وظيفته في مكانته الاجتماعية فتش وابحث في حاله مع والديه، في حاله مع أمه على وجه الخصوص يقينا أقول بملء ثمي واعلى صوتي، سترى هذا الرجل الموفق الناجح المسدد من أبر الناس بأمه، هات لي مثال، هات لي مثال، اقتنِي بنموذج واحد، كان برا بأمه، محسن إليها، كريما معها، كريما مع والده. ولم يوفقه الله جل وعلا وهات لي نموذجا واحدة عق الرجل أباه وعق الرجل أمه وقل لي هذا نموذج كاسب في الدنيا رابح في الدنيا يعيش السعادة بكل معانيها بل دخل قصر السعادة من نوافذ قبل أبواب هات لي نموذجا واحدة مستحيل مستحيل والله العظيم لابد أن يشرب كأس العقوق في الدنيا قبل الآخرة من مين؟ من ولده؟ من ابنته؟ اسمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ والحديث رواه الإمام الطبراني والبخاري في التاريخ بسند صحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اثنان يعجلهم الله في الدنيا قبل الآخرة البغي الظلم وسأرجع إليه إن شاء الله تعالى كعلامة أخرى البغي أي الظلم وعقوق الوالدين آه لازم تشرب من الكأس في الدنيا من كأس العقوق يا الله والله العظيم النبي قال بر آباءكم تبركم أبناءكم هنا هنا في الدنيا يا أخي أيها البر الحبيب أنت ترى طفلك الذي لم يبلغ الثانية من عمره لا يأكل شيئا إلا إن أطعمك إلا إن وضع الطعام في ثمك الب... هذه ثمرة البر هذه ثمرة برك بوالديك طفلك الذي لا يعقل ولا يعرف شيء أن يطعمك, يطعمك قبل أن يأكل وكأن الله جل وعلا يريد أن يطعمك ثمرات البر في الدنيا قبل الآخرة بل وستراعى في حياتك كلها في انشرح صدرك واستقرار بالك وقوة بدنك وسعادتك مع زوجتك وسعادتك مع أولادك وسعادتك مع أمالك وموظفيك ستعيش سعيدا بالبر والله العظيم ستعيش سعيدا بالبر في الدنيا والآخرة